ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضجر للجوا في طويانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة